سفر أيوب، الاصحاح الاول كان رجل في ارض عوس اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما، يتق الله ويحيد عن الشر وولد له سبعة بنين وثلاث بنات وكانت مواشيه سبعة الاف من الغنم وثلاثة الاف جمل وخمسمائة فدان بقر وخمسمائة اتام وخدمه كثيرين جدا فكان هذا الرجل اعظم كل بن المشرق وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه ويرسلون ويستدعون اخواتهم الثلاث ليأكلن ويشربن معه وكان لما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسه وبكر في الغد واصعد محرقات على عددهم كلهم لان ايوب قال ربما اخطا بنيه وجدفوا على الله في قلوبهم هكذا كان ايوب يفعل كل الايام وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب وجاء الشيطان ايضا في وسطهم فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الارض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد ايوب لانه ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم يتق الله ويحيد عن الشر فاجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي ايوب الله اليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية باركت اعمال يديه فانتشرت مواشيه في الارض ولكن ابسط يدك الان ومس كل ما له فانه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وانما اليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من امام وجه الرب وكان ذات يوم وابناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر ان رسولا جاء الى ايوب وقال البقر كانت تحرث والاتن ترعى بجانبها فسقط عليها السبائيون واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت انا وحدي لاخبرك وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم والغلمان واكلتهم ونجوت انا وحدي لاخبرك وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال الكلدانيون عينوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت انا وحدي لاخبرك فقام ايوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الارض وسجد وقال عريانا خرقت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك الرب اعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهاله الاصحاح الثاني وكان ذات يوم انه جاء بن الله ليمثلوا امام الرب وجاء الشيطان ايضا في وسطهم ليمثل امام الرب فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب وقال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 فأجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد وكل مال للانسان يعطيه لأجل نفسه ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت لهم رأت أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومت فقال لها تتكلمين كلاما كأحدى الجاهلات أأل نقبل من عند الله والشر لا نقبل في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتيه فلما سمع اصحاب ايوب الثلاثه بكل الشر الذي اتى عليه جاءوا كل واحد من مكانه الفاز التيماني وبلدد الشوح وصوفر النعمات وتواعدوا ان يأتوا ليرثوا له ويعزوه ورفعوا اعينهم من بعيد ولم يعرفوا فرفعوا اصواتهم وبكوا ومزق كل واحد جبته وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء وقعدوا معه على الارض سبعة ايام وسبع ليال، ولم يكلمه احد بكلمة لانهم رأوا ان كآبته كانت عظيمة جدا الأصحاح الثالث بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه وأخذ أيوب يتكلم فقال ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرق عليه نهاره ليملكه الظلام وظل الموت ليحل عليه سحاب لترعبه كاسفات النهار اما ذلك الليل فليمسكه الدجا ولا يفرح بين ايام السنة ولا يدخلن في عدد الشهور هو ذا ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف ليلعنه لاعنول يومي المستعدون لإيقاظ التنين لتظلم نجوم عشائه لينتظر النور ولا يكن ولا يرى هدب الصبح لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عينيه لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن لما لم أسلم الروح لماذا أعانتني الركب ولما الثدي حتى أرضع لأني قد كنت الآن مطجعا ساكنا حينئذ كنت نمت مستريح مع ملوك ومشيري الأرض الذين بنوا أهراما لانفسهم أو مع رؤساء لهم ذهب ملئين بيوتهم فضه او كسقط مطمور فلم اكن كاجنة لم يروا نورا هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح المتعبون الاسرى يطمئنون جميعا لا يسمعون صوت المسخر الصغير كما الكبير هناك والعبد حر من سيده لما يعطى لشقي نور وحياة لمرين نفس الذين ينتظرون الموت وليس هو ويحفرون عليه اكثر من الكنوز المسرورين الى ان يبتهجوا الفرحين عندما يجدون قبر لرجل قد خفي عليه طريقه وقد سيج الله حوله لأنه مثل خبزي يأتي أنيني ومثل المياه تنسكب زفرتي لأن ارتعابا ارتعبت فأتاني والذي فزعت منه جاء علي لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح وقد جاء الرجز الأصحاح الرابع فأجاب ألفاز التيماني وقال إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام ها انت قد أرشدت كثيرين وشددت ايادي يا قد أقام كلامك العاثر وثبتت الركب المرتعش والآن إذ جاء عليك ضجرت إذ ما ليست تقواك هي معتمدة ورجاؤك كما لا ترقك اذكر من هلك وهو بريء واين ابيد المستقيمون كما قد رايت ان الحارثين اثما والزارعين شقاوة يحصدونها بنسمة الله يبيدون وبريح انفه يفنون زمجرة الأسد وصوت الزئير وانياب الأشبال تقصرت الليث هالك لعدم الفريسة وأشبال اللبوة تبددت ثم إلي تسللت كلمة فقبلت أذني منها ركزا في الهواجس من رؤى الليل عند وقوع سبات على الناس أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي فمرت روح على وجهي اقشعر شعر جسدي وقفت ولكن لم اعرف منظرها شبه قدام عيني سمعت صوتا منخفضا الانسان ابر من الله ام الرجل اطهر من خالقه هو ذا عبيده لا يأت منهم، والى ملائكته ينسب حماق فكم بالحري سكان بيوت من طين الذين اساسهم في الطراب ويسحقون مثل العث بين الصباح والمساء يحطمون بدون منتبه اليهم الى الابد يبيدون امن تزعت منهم طنوبهم يموتون بلا حكم الاصحاح الخامس ادعو الآن فهل لك من مجيب وإلى أي القديسين تلتفت لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. إني رأيت الغبي يتأصر وبغتة لعنت مربضه بنوه بعيدون عن الأمن وقد تحطموا في الباب ولا منقذ الذين يأكل الجوعان حصيدهم وياخذه حتى من الشوك ويشتف الضمآن ثروتهم إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد المنزل مطرا على وجه الارض والمرسل المياه على البراري الجاعل المتواضعين في العلى فيرتفع المحزونون الى امن المبطل افكار المحتالين فلا تجري ايديهم قصدا الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين في النهار يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيرة كما في الليل المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاها هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير لانه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف من صوت اللسان تختب فلا تخاف من الخراب اذا جاء تضحك على الخراب والمح ولا تخشى وحوش الارض لانه مع حجارة الحقل عهدك ووحوش البرية تسالمك فتعلم ان خيمتك امنه وتتعهد مربضك ولا تفقد شيئا وتعلم ان زرعك كثير وذريتك كعشب الارض تدخل المدفن في شيخوختك كرفع الكدس في اوانه ها ان ذا قد بحثنا عنه كذا هو فاسمعه واعلم أنت لنفسك الأصحاح السادس فأجاب أيوب وقال ليت قربي أزم ومصيبتي رفعت في الموازين جميعها لأنها الآن أثقل من رمل البحر من أجل ذلك لغى كلام لأن سهام القدير فيّ. وحمتها شاربة روحي أهوال الله مصطفة ضدي هل ينهق الفرى على العشب أو يخور الثور على علفه هل يؤكل المسيخ بلا ملح او يوجد طعم في مرق البقلة ما عافت نفسي ان تمسها هذه صارت مثل خبزي الكريه يا ليت البطي تأتي ويعطيني الله رجائي ان يرضى الله بان يسحقني ويطلق يده فيقطعني فلا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق اني لم اجحد كلام القدوس ما هي قوتي حتى انتظر وما هي نهايتي حتى اصبر نفسي هل قوتي قوة الحجارة هل لحمي نحاس ألا انه ليست في معونتي والمساعدة مطروده عني حق المحزون معروف من صاحبه وإن ترك خشية القدير أما إخواني فقد غدروا مثل الغدير مثل ساقية الوديان يعبرون التي هي عكرة من البرد ويختفي فيها الجليد. اذا جرت انقطع اذا حميت جفت من مكانها يعرج الصفرو عن طريقهم يدخلون التيه فيهلكون نظرت قوافل تيماء سيارة سباء رجوها خزوا في مكان مطمئنين جاءوا اليها فخجلوا، فالان قد صرتم مثلها رأيتم ضربة ففزعتم هل قلتوا اعطوني شيئا او من مالكم ارشوا من اجلي او نجوني من يد الخصم او من يد العتات في دوني علموني فانا اسكت وفهموني في اي شيء ضللت ما اشد الكلام المستقيم واما التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهن هل تحسبون ان توبخوا كلمات؟ وكلام اليائس للريح بل تلقون على اليتيم وتحفرون حفرة لصاحبكم والان تفرسوا فيه فاني على وجوهكم لا اكذب ارجعوا لا يكونن ظلم ارجعوا ايضا فيه حق هل في لساني ظلم ام حنك لا يميز فسادا الأصحاح السابع أليس جهاد للإنسان على الأرض وكأيام الأجير أيامه كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته هكذا تعين لي أشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي إذا طجعت أقول متى أقوم الليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح لبس لحم الدود مع مدر التراب جلدي كرش وساخ ايامي اسرع من الوشيع وتنتهي بغير رجاء اذكر ان حياتي انما هي ريح وعيني لا تعود ترى خيرا لا تراني عين ناظري عيناك علي ولست انا السحاب يضمحل ويزول هكذا الذي ينزل الى الهاوية لا يصعد لا يرجع بعد الى بيته ولا يعرفه مكانه بعد انا ايضا لا امنع فمي اتكلم بضيق روحي اشكو بمرارة نفسي ابحر انا ام تنين حتى جعلت علي حارسة إن قلت فراشي يعزيني مضجعي ينزع كربتي تريعني بالأحلام وترهبني برؤم، فاختارت نفس الخنق الموت على عظامي هذه قد ذبت لا إلى الأبد احيا كف عني لأن ايامي نفخة ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني ريثما ما أبلع ريقي أخطأت ماذا أفعل لك يا رقيب الناس لماذا جعلتني عاثورا لنفسك حتى أكون على نفسي حملا ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل إثمي لان الان اتجع في التراب تطلبني فلا اكون الاصحاح الثامن فاجاب بلدد الشوح وقال الى متى تقول هذا وتكون اقوال فيك ريحا شديد هل الله يعوج القضاء او القدير يعكس الحق اذ اخطا اليه بنوك دفعهم الى يد معصيته فان بكرت انت الى الله وتضرعت الى القدير ان كنت انت زكيا مستقيما فانه الان يتنبه لك ويسلم مسكن بالركة وان تكن اولاك صغيرة فاخرتك تكثر جدا اسأل القرون الاولى وتأكد مباحث ابائهم لاننا نحن من امس ولا نعلم لان ايامنا على الارض ظل فهل يعلمونك يقولون لك ومن قلوبهم يخرجون اقوالا قائلين هل ينمي البردي في غير الغمقة او تنبت الحلفاء بلا ماء وهو بعد في نضارته لم يقطع ييبس قبل كل العشب هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب فينقطع اعتماده ومتكله بيت العنكبوت يستند الى بيته فلا يثبت يتمسك به فلا يقوم هو رطب تجاه الشمس وعلى جنته تنبت خراعبه واصوله مشتبكة في الرجمة فترى محل الحجاره ان اقتلعه من مكانه يكحده قائلا ما رايتك هذا هو فرح طريقه ومن التراب ينبت اخر هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا ياخذ بيد فاعلي الشر عندما يملا فاك ضحكا وشفتيك هتافا يلبس مبغضوك خزيا اما خيمة الاشرار فلا تكون الاصحاح التاسع. فاجاب ايوب وقال صحيح قد علمت انه كذا فكيف يتبرر الانسان عند الله ان شاء ان يحاجه لا يجيبه عن واحد من الف هو حكيم القلب وشديد القوة من تصلب عليه فسلم المزحزح الجبال ولا تعلم الذي يقلبها في غضبه المزعزع الارض من مقرها فتتزلزل اعمدتها الامر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم الباسط السماوات وحده والماشي على أعال البحر صانع النعش والجبار والثرية ومخادع الجنوب فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد هو ذا يمر علي ولا اراه ويكتاز فلا اشعر به اذا خطف فمن يرده ومن يقول له ماذا تفعل الله لا يرد غضبه ينحني تحته اعوان رهب كم بالاقل انا اجاوبه واختار كلامي معه لاني وان تبررت لا اجاوب بل استرحم دياني لو دعوت فاستجاب لي لما امنت بانه سمع صوتي ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب لا يدعني اخذ نفسي ولكن يشبعني مرائر إن كان من جهة قوة القوي يقول ها أنا ذا وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني أنت بررت يحكم علي فمي وإن كنت كاملا يستذنبني كامل أنا لا أبالي بنفسي رذلت حياتي هي واحدة لذلك قلت ان الكامل والشرير هو يفنيهما إذا اذا قتل الصوت بغتة يستهزئ بتجربة الابرياء الارض مسلمة ليد الشرير يغشي وجوه قضاتها وان لم يكن هو فاذا من ايامي اسرع من عداء تفر ولا ترى خيرا تمر مع سفن البردي كنسر ينقض الى قنصه ان قلت انسى كربتي اطلق وجهي واتبلك اخاف من كل اوجاعي عالما انك لا تبرئني انا مستذنب فلماذا اتعب عبثا ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالاشنان فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي لانه ليس هو انسانا مثلي فاجاوبه فنأتي جميعا الى المحاكمة ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه اذا اتكلم ولا اخافه لاني لست هكذا عند نفسي الأصحاح العاشر. قد كرهت نفسي حياتي أسيب شكوايا أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخاصمني أحسن عندك أن تظلم أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر أأيامك كأيام الإنسان أمسنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن إثمي وتفتش على خطيتي في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يدك يداك كونتاني وصنعتاني كل جميع أفتبتلعني؟ أذكر أنك جبلتني كالطين أفتعيدني إلى الطراب؟ ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن كسوتني جلدا ولحما فنسكتني بعظام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي لكنك كتمت هذه في قلبك علمت أن هذا عندك إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمه إن أذنبت فويل لي وانت بررت لا ارفع راسي اني شبعان هوانا وناظر مذلتي وان ارتفعت تصطادني كاسد ثم تعود وتتجبر علي تجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك علي نوب وجيش ضدي فلماذا اخرجتني من الرحم كنت قد اسلمت الروح ولم ترني عين فكنت كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر أليست ايامي قليلة أترك كف عني فأتبلج قليلا قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل الموت أرض ظلام مثل دجا ظل الموت وبلا ترتيب وإشراقها كالدجا. الاصحاح الحادي عشر فاجاب صوفر النعماتي وقال اكثرة الكلام لا يجاوب ام رجل مهذار يتبرر اصلافك يفحم الناس ام تلخ وليس من يخزيك اذ تقول تعليمي زكي وانا بار في عينيك ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ويعلن لك خفيات الحكمة انها مضاعفة الفهم فتعلم ان الله يغرمك باقل من اثمك أ الى عمق الله تتصل ام الى نهاية القدير تنتهي هو اعلى من السماوات فماذا عساك ان تفعل اعمق من الهاويه فماذا تدري اطول من الارض طوله واعرض من البحر ان بطش او اغلق او جمع فمن يرده لانه هو يعلم اناس السوء ويبصر الاثم فهل لا ينتبه اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الانسان ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يديك إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها وفوق الظهيرة يقوم حظكا الظلام يتحول صباحا وتطمئن لأنه يوجد رجاء تتجسس حولك وتتجع آمنا وتربض وليس من يزعج ويتضرع إلى وجهك كثيرون أما عيون الأشرار فتتلف ومناصهم يبيد ورجاؤهم تسليم النفس الأصحاح الثاني عشر فأجاب أيوب وقال صحيح انكم انتم شعب ومعكم تموت الحكم غير انه لي فهم مثلكم لست انا دونكم ومن ليس عنده مثل هذه رجلا سخرة لصاحبه سرط دع الله فاستجابه سخرة هو الصديق الكامل للمبتلي هوان في افكار المطمئن مهيئ لمن زلت قدمه خيام المخربين مستريح والذين يغيظون الله مطمئنون الذين يأتون بإلههم في يدهم فاسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر من لا يعلم من كل هؤلاء ان يد الرب صنعت هذا الذي بيده نفس كل حي وروح كل البشر افليست الاذن تمتحن الاقوال كما ان الحنك يستطعم طعامه عند الشيب حكمة وطول الايام فهل عنده الحكمة والقدرة له المشورة والفتنة هو ذا يهدم فلا يبنى يغلق على انسان فلا يفتح يمنع المياه فتيبس يطلقها فتقلب الارض عنده العز والفهم له المضل والمضل يذهب بالمشيرين اسرى ويحمق القضات، يحل مناطق الملوك ويشد احقاءهم بوثاق يذهب بالكهنة اسرى ويقلب الاقوياء يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور يكثر الأمم ثم يبيدها يوسع للأمم ثم يبليها ينزع عقول رؤساء شعب الارض ويضلهم في تيهن بلا طريق يتلمسون في الظلام وليس نور ويرنحهم مثل السكران الاصحاح الثالث عشر هذا كله رأته عيني سمعته اذني وفطنت به. ما تعرفونه عرفته انا ايضا لست دونكم ولكني اريد ان اكلم القدير وان احاكم الى الله اما انتم فملفقوا كذبا اطباء بطلون كلكم ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة اسمعوا الان حجتي واصغوا الى دعاوي شفتيه أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان توبيخا يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية فهل لا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه خطبكم أمثال رماد وحصونكم حصون من طين اسكتوا عني فأتكلم أنا وليصبني مهما أصاب لماذا اخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي هو ذا يقتلني لا انتظر شيئا فقط أزكي طريقي قدامه فهذا يعود إلى خلاص. أن الفاجر لا يأتي قدامه سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم ها أنا ذا قد أحسنت الدعوة أعلم أني اتبرر من هو الذي يخاصمني حتى أصمت الآن وأسلم الروح إنما امرين لا تفعل بي فحينئذ لا اختفي من حضرتك أبعد يديك عني ولا تدع هيبتك ترعبني ثم ادع فانا اجيب او اتكلم فتجاوبني كم لي من الاثام والخطايا اعلمني ذنبي وخطيتي لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك اترعب ورقة مندفعة وتطارد قشا يابسا لانك كتبت علي امورا مرة وورى الثني آثام صباري فجعلت رجلي في ولا ولاحظت جميع مسالك وعلى أصول رجلي نبشت وانا كمتسوس يبل كثوب أكله العث الأصحاح الرابع عشر الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف فعلى مثل هذا حدقت عينيك وإياي احضرت إلى المحاكمة معك من يخرج الطاهر من النجس لا أحد إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت اجله فلا يتجاوزه فاقصر عنه ليسترح الى ان يصرك الاجير بانتهاء يومه لان للشجرة رجاء قطعت تخلف ايضا ولا تعدم خراعبها ولو قدم في الارض اصلها ومات في التراب جذعها فمن رائحة الماء تفرخه وتنبت فروعا كالغرس اما الرجل فيموت ويبلى الانسان يسلم الروح فاين هو قد تنفد المياه من البحرة والنهر ينشف ويجف والانسان يتجع ولا يقوم لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني الى ان ينصرف غضبك وتعين لي اجلا فتذكرني ان مات رجل افيحيا كل ايام جهادي اصبره الى ان يأتي بدل تدعو فانا اجيبك تشتاق الى عملي يدك اما الان فتحصي خطواتي الا تحافظ على خطيتي معصيتي مختوم عليها في سرة وتلفق علي فوق إثمي إن الجبل الساقط ينتثر والصخر يزحزح من مكانه الحجارة تبليها المياه وتجرف سيولها تراب الأرض وكذلك أنت تبيض رجاء الإنسان تتجبر عليه أبدا فيذهب تغير وجهه وتطرده يكرم بنوه ولا يعلم او يصغرون ولا يفهم بهم انما على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه الاصحاح الخامس عشر فاجاب الفاز التيماني وقال لعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملأ بطنه من ريح شرقية فيحتج بكلام لا يفيد وبأحاديث لا ينتفع بها أما أنت فتنافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله لأن فمك يذيع إثمك وتختار لسان المحتالين. إن فمك يستذنبك لا أنا وشفتاك تشهدان عليك أصورت أول الناس أم أبدئت قبل التلال هل تنصت في مجلس الله أو قصرت الحكمة على نفسك ماذا تعرفه ولا نعرفه نحن وماذا تفهم وليس هو عندنا عندنا الشيخ والأشيب أكبر اياما من أبيه أقليلة عندك تعزيات الله والكلام معك بالرفق لماذا يأخذك قلبك ولماذا تختلج عيناك حتى ترد على الله وتخرج من فيك أقوالك من هو الإنسان حتى يسكن أو مولود المرأة حتى يتبرر هو ذا قديسوه لا يأتي منهم والسماوات غير طاهرة بعينيه فبالحري مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثمى كالماء اوحي اليك اسمع لي فاحدث بما رأيته ما اخبر به حكماء عن ابائهم فلم يكتموه الذين لهم وحدهم اعطيت الارض ولم يعبر بينهم غريب الشرير هو يتلوى كل ايامه وكل عدد السنين المعدودة للعاتي صوت رعوب في اذنيه في ساعة سلام يأتيه المخرب لا يأمل الرجوع من الظلمه وهو مرتقب للسيف تائه هو لاجل الخبز حيثما يجده ويعلم ان يوم الظلمة مهيئ بين يديه يرهبه الضر والضيق يتجبران عليه كملك مستعد للوغى لانه مد على الله يده وعلى القدير تجبر عاديا عليه متصلب العنق باوقاف مجانه معبأة لانه قد كسى وجهه سمنا وربى شحما على كليتيه فيسكن مدنا خربة بيوتا غير مسكونة عتيدة ان تصير رجما لا يستغني ولا تثبت ثروته ولا يمتد في الارض مقتناه لا تزول عنه الظلمة خراعيبه تيبسها السموم وبنفخة فمه يزول لا يتكل على السوء يضله لان السوء يكون اجرته قبل يومه يتوفى وسعفه لا يخضر يساقط كالجفنة حصرمه وينثر كالزيتون زهره لان جماعة الفجار عاقر والنار تأكل خيام الرشوة حبل شقاوة وولد إثما وبطنه أنشأ غشا الأصحاح السادس عشر فأجاب أيوب وقال قد سمعت كثيرا مثل هذا معزون متعبون كلكم هل من نهاية لكلام فارغ أو ماذا يهيجك حتى تجاوب أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي وأن أسرد عليكم أقوالا وأنغض رأسي إليكم بل كنت أشددكم بفمي وتعزية شفتي تمسككم إن تكلمت لم تمتنع كآبتي وإن سكت فماذا يذهب عني إنه الآن ضجرني اتقربت كل جماعتي قبضت علي وجد شاهد قام علي هزالي، يجاوب في وجهي غضبه افترسني والطهدم حرق علي اسنانه عدو يحدد عينيه علي فغر علي افواههم لطموني على فك تعييرا تعاونوا علي جميعا دفعني الله الى الظالم وفي ايدي الاشرار طرحني كنت مستريحا فزعزعني وامسك بقفايا فحطمني ونصبني له غرضا احاطت بي رماته شق كليتي ولم يشفق سفك مرارتي على الارض يقتحمني اقتحاما على اقتحاما يعد علي كجبار خط مسحا على جلدي ودسست في التراب قرني احمر وجهي من البكاء وعلى هدبي ظل الموت مع انه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة يا ارض لا تغطي دمي ولا يكن مكان لصراخي ايضا الان هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الاعالي المستهزئون بي هم اصحابي لله تقطر عيني لكي يحاكم الانسان عند الله كابن ادم لدى صاحبي اذا مضت سنون قليلة اسلك في طريق لا اعود منها الاصحاح السابع عشر روحي تلفت ايام انطفقت انما القبور لي لولا المختالون عندي وعيني تبيت على مشاجراتهم كن ضامني عند نفسك من هو الذي يصفق يدي لانك منعت قلبهم عن الفتنة لاجل ذلك لا ترفعهم الذي يسلم الاصحاب للسلبي تتلف عيون بنيه اوقفني مثلا للشعوب وصرت للبصق في الوجه كلت عيني من الحزن واعضائي كلها كالظل يتعجب المستقيمون من هذا والبريء ينطهد على الفاجر اما الصديق فيستمسك بطريقه والطاهر اليدين يزداد قوه ولكن ارجعوا كلكم وتعالوا فلا اجد فيكم حكيما ايامي قد عبرت مقاصدي ارث قلبي قد انتزعت يجعلون الليل نهارا نورا قريبا للظلمه اذا رجوت الهاويه بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي وقلت للقبر أنت أبي وللدود أنت أمي وأختي فأين إذن آمالي آمالي من يعاينها تهبط إلى مغاليق الهاوية استرتاح معا في التراب الأصحاح الثامن عشر فاجاب بلدد الشوحي وقال الى متى تضعون اشراكا للكلام تعقلوا وبعد نتكلم لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونكم يا ايها المفترس نفسه في غيظه هل اجلك تخلى الارض او يزحزح الصخر من مكانه نعم نور الاشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ تقصر خطوات قوته وتصرعه مشورته لان رجليه تدفعانه في المصلات فيمشي الى شبكه يمسك الفخ بعقبه وتتمكن منه الشرق مطمورة في الارض حبالته ومسيضته في السبيل ترهبه اهوال من حوله وتذعره عند رجليه تكون قوته جائعة والبوار مهيأ بجانبه يأكل اعضاء جسده يأكل اعضاءه بكر الموت ينقطع عن خيمته عن اعتماده ويساق الى ملك الاهوال يسكن في خيمته من ليس له يذر على مربضه كبريته من تحت تيبس اصولهم ومن فوق يقطع فرعهم ذكره يبيد من الارض ولسما له على وجه البر يدفع من النور الى الظلمه ومن المسكونة يطرد لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محله يتعجب من يومه المتأخرون ويقشعر الأقدمون إنما تلك مساكن فاعلي الشر وهذا مقام من لا يعرف الله الأصحاح التاسع عشر فأجاب أيوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام هذه عشر مرات أخزيتمون لم تخجلوا من أن تحكروني وهبني ضللت حقا علي تستقر ضلالك إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عار فاعلموا إذن أن الله قد عوجني ولف علي احبولته هاني اصرخ ظلما فلا استجاب ادعو وليس حكم قد حوط طريقي فلا اعبر وعلى سجلي جعل ظلام ازال عني كرامتي ونزع تاج رأسي هدمني من كل جهة فذهبت وقلع مثل شجرة رجائي وادرم علي غضبه وحسبني كاعدائه معا جاءت غزاته واعد علي طريقهم وحل حول خيمتي قد ابعد عني اخوتي ومعارفي زاغوا عني اقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وامائي يحسبونني اجنبيا صرت في اعينهم غريبا عبدي دعوت فلم يجد بفمي تضرعت اليه نكهتي مكروهة عند مرأة، وخممت عند ابناء احشائي الاولاد ايضا قد رذلون اذا قمت يتكلمون علي كرهني كل رجالي والذين احببتهم انقلبوا علي عظمي قد لصق بجلدي ولحمي ونجوت بجلد أسناني ترأفوا ترأفوا أنتم علي يا أصحاب لأن يد الله قد مستني لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي ليت كلمات الآن تكتب يا ليتها رسمت في سفر ونقرت الى الابد في الصخر بقلم حديد وبرصاص اما انا فقد علمت ان وليي حي والاخر على الارض يقوم وبعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله الذي اراه انا لنفسي وعيناي تنظران وليس اخر الى ذلك تتوق كل يتايا في جوفي فانكم تقولون لماذا نطارده والكلام الاصلي يوجد عندي خافوا على انفسكم من السيف لان الغيظ من اثام السيف لكي تعلموا ما هو القضاء الاصحاح الاشرون فأجاب صوفر النعماتي وقال من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في تعيير توبيخي أسمع وروح من فهمي يجيبني أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض أنه تاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة ولو بلغ السماوات طوله ومس رأسه السحاب كجلته إلى الأبد يبيد الذين رأوه يقولون اين هو كالحلم يطير فلا يوجد ويطرد كطيف الليل عين ابصرته لا تعود تراه ومكانه لن يراه بعد بنوه يتردون الفقراء ويداه تردان ثروته عظامه ملآنة شبيبة ومعه في التراب إن انحلى في فمه الشر واخفاه تحت لسانه اشفق عليه ولم يتركه حبسه وسط حنكه فخبزه في امعائه يتحول مرارة اصلال في بطنه قد بلع ثروة فيتقياها. الله يطردها من بطنه سما الاصلال يرضع يقتله لسان الافعى لا يرى الجداول انهار سواقي عسل ولب يرد تعبه ولا يبلعه كمال تحت رجع ولا يفرح لانه ردد المساكين وتركهم واغتصب بيتا ولم يبنيه لانه لم يعرف في بطنه قناعة لا ينجو بمشتهاه ليست من اكله بقية لاجل ذلك لا يدوم خيره مع ملء رغده يتضايق تأتي عليه يد كل شقيا يكون عندما يملأ بطنه ان الله يرسل عليه حمو غضبه ويمطره عليه عند طعامه يفر من سلاح حديد تخرقه قوس نحاس جذبه فخرج من بطنه والبارق من مرارته مرق عليه رعوب كل ظلمة مختبأة لذخائره تأكله نار لم تنفخ فرع البقية في خيمته السماوات تعلن اسمه والارض تنهض عليه تزول غلة بيته تهراق في يوم غضبه هذا نصيب الانسان الشرير من عند الله وميراث امره من القدير الاصحاح الحادي والعشرون فاجاب ايوب وقال اسمعوا قولي سمعا وليكن هذا تعزيتكم احتملوني وانا اتكلم وبعد كلامي استهزئ اما انا فهل شكواي من انسان وان كان فلماذا لا تضيق روحي تفرسوا فيا وتعجبوا وضعوا اليد على الفم عندما اتذكر ارتاع واخذت بشري رعدته لماذا تحيا الاشرار ويشيخون نعم ويتجبرون قوه نسلهم قائم امامهم معهم وذريتهم في اعينهم بيوتهم امنه من الخوف وليس عليهم عصا الله ثورهم يلقح ولا يخطئ بقرتهم تنتج ولا تسقط يسرحون مثل الغنم رضعهم واطفالهم ترقص يحملون الدف والعود ويطربون بصوت المزمار يقضون ايامهم بالخير في لحظة يهبطون الى الهاويه فيقولون لله ابعد عنا وبمعرفه طرقك لا نصر من هو القدير حتى نعبده؟ وماذا ننتفع إن التمسناه؟ هو ذا ليس في يدهم خيرهم لتبعد عني مشورة الأشرار. كم ينطفئ سراج الأشرار ويأتي عليهم بواره؟ أو يقسم لهم اوجاعا في غضبه؟ أو يكونون كتبني قدام الريح؟ وكالعصافة التي تسرقها الزوبعة الله يخزن إثمه لبنيه ليجازه نفسه فيعلم لتنظر عيناه هلاكه ومن حمة القدير يشرب فما هي مصرته في بيته بعده وقد تعين عدد شهوره أالله يعلم مَعْرِفَةً وهو يقضي على العالين هذا يموت في عين كماله كله مطمئن وساكن أحواضه ملآنة لبنا ومخ عظامه طري وذلك يموت بنفس مرة ولم يذق خيرا كلاهما يتجعان معا في التراب والدود يخشاهما هوذا قد علمت أفكاركم والنيات التي بها تظلمونني لانكم تقولون اين بيت العاتي واين خيمة مساكن الاشرار افلم تسألوا عابري السبيل ولم تفطنوا لدلائلهم انه ليوم البواري يمسك الشرير ليوم السخط يقادون من يعلن طريقه لوجهه ومن يجازيه على ما عمله هو الى القبور يقاد وعلى المدفن يشهر حلو له مضر الوادي يسحف كل انسان وراءه وقدامه ما لا عدد له فكيف تعزونني باطلا واجوبتكم بقيت خيانه الأصحاح الثاني والعشرون فأجاب ألفاز التيماني وقال هل ينفع الإنسان الله بل ينفع نفسه الفطر هل من مسرة للقدير إذا تبررت أو من فائدة إذا قومت طرقك هل على تقواك يوبخك أو يدخل معك في المحاكمة أليس شرك عظيما وآثامك لا نهاية لها لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العرات أن لم تسقي العطشان وعن الجوعان منعت خبزا أما صاحب القوة فله الأرض والمترفع الوجه ساكن فيها الأرامل أرسلت خاليات وذراع اليتامى سحقا لأجل ذلك حواليك فخاخ ويريعك رعب بغتة أو ظلمة فلا ترى وفيض المياه يغطيك هو ذا الله في علو السماوات وانظر رأس الكواكب ما اعلاه فقلت كيف يعلم الله هل من وراء الضباب يقضي السحاب ستر له فلا يرى وعلى دائرة السماوات يتمشى هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال الاثم الذين قبض عليهم قبل الوقت الغمر صب على اساسهم القائلين لله ابعد عنا. وماذا يفعل القدير لهم وهو قد ملأ بيوتهم خيرا لتبعد عني مشورة الاشرار الأبرار ينظرون ويفرحون والبريء يستهزئ بهم قائلين ألم يبد مقاومون وبقيتهم قد أكلتها النار تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه في قلبك إن رجعت إلى القدير تبنى إن أبعدت ظلما من خيمتك والقيت التبر على التراب وذهب اوفيرا بين حصى الاوديه يكون القدير تبرك وفضه اتعاب لك لانك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع الى الله وجهك تصلي له فيستمع لك ونذورك توفيها وتجزم امرا فيثبت لك وعلى طرقك يضيء نوره اذا وضع تقول رفع ويخلص المنخفض العينين ينجي غير البريء وينجي بطهارة يديك الاصحاح الثالث والعشرون فاجاب ايوب وقال اليوم ايضا شكواي تمردن ضربتي اثقل من تنهدي من يعطيني ان اجده فاتي الى كرسيه احسن الدعوة امامه واملا فمي حججا فاعرف الاقوال التي بها يجيبني وافهم ما يقوله لي ابكثرة قوة يخاصمني كلا ولكنه كان ينتبه الي هنالك كان يحاجه المستقيم وكنت انجو إلى الابد من قاضية ها أذهب اذهب شرقا فليس هو هناك وغربا فلا أشعر به شمالا حيث عمله فلا انظره يتعطف الجنوب فلا أراه، لانه يعرف طريقي إذا جربني اخرج كالذهب بخطواته استمسكت رجلي حفظت طريقه ولم أحد من وصية شفتيه لم ابرح أكثر من فريضتي ذخرت كلام فيه اما هو فوحده فمن يرده ونفسه تشتهي فيفعل لانه يتمم المفروض علي وكثير مثل هذه عنده من اجل ذلك ارتاع قدامه اتامل فارتعب منه لان الله قد اضعف قلبي والقدير روعني لاني لم اقطع قبل الظلام ومن وجهي لم يغطي الدجا الاصحاح الرابع والعشرون لماذا اذ لم تختبئ الازمنه من القدير لا يرى عارفوه يومه. ينقلون التخوم، يغتصبون قطيعا ويرعونه. يستاقون حمار اليتامى، ويرتهنون ثور الأرملة. يصدون الفقراء عن الطريق. مساكين الأرض يختبئون جميع. هاهم في القفر يخرجون إلى عملهم. يبكرون للطعام. البادية لهم خبز لأولادهم في الحقل يحصدون علفهم، ويعللون كرم الشري يبيتون عراتا بلا لبس وليس لهم كسوة في البرد يبتلون من مطر الجبال ولعدم الملجا يعتنقون الصخر يخطفون اليتيم عن الثدي ومن المساكين يرتهنون عراة يذهبون بلا لبس وجائعين يحملون حزما يعصرون الزيت داخل اسوارهم يدوسون المعاصر ويعطشون من الوجع اناس يئنون ونفس الجرح تستغيث والله لا ينتبه إلى الظلم اولئك يكونون بين المتمردين على النور لا يعرفون طرقه ولا يلبثون في سبله مع النور يقوم القاتل يقتل المسكين والفقير وفي الليل يكون كلس وعين الزاني تلاحظ العشاء يقول لا تراقبني عين فيجعل سترا على وجهه ينقبون البيوت في الظلام في النهار يغلقون على أنفسهم لا يعرفون النور لأنه سواء عليهم الصباح وظل الموت لأنهم يعلمون أهوال ظل الموت خفيف هو على وجه المياه ملعون نصيبهم في الأرض لا يتوجه إلى طريق الكرون القحط والقيضون يذهبان بمياه الثلك كذا الهاوية بالذين اخطا تنساه الرحم يستحليه الدون، لا يذكر بعد وينكسر الأثيم كشجرة يسيء إلى العاقر التي لم تلد ولا يحسن إلى الأرملة يمسك الأعزاء بقوته يقوم فلا يأمن أحد بحياته يعطيه طمانينه فيتوكل ولكن عيناه على طرقهم، يترفعون قليلا ثم لا يكونون ويحطون كالكل يجمعون وكرأس السنبلة يقطعون وان لم يكن كذا فمن يكذبني ويجعل كلامي لا شيء الاصحاح الخامس والعشرون فاجاب بلدد الشوحي وقال السلطان والهيبة عنده هو صانع السلام في اعاليه هل من عدد لجنوده وعلى من لا يشرق نوره فكيف يتبرر الانسان عند الله وكيف يزكو مولود المرأة هو ذا نفس القمر لا يضيب والكواكب غير نقية في عينيه فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود الأصحاح السادس والأشرون فأجاب أيوب وقال كيف أعنت من لا قوة له وخلصت ذراعا لا عز لها كيف اشرت على من لا حكمة له واظهرت الفهم بكثرة لمن اعلنت اقوالك ونسمت من خرجت منك الأخيلة ترتعد من تحت المياه وسكانها الهوية عريانة قدامه والهلاك ليس له غطاء يمد الشمال على الخلاء ويعلق الارض على لا شيء يصر المياه في صحبه فلا يتمزق الغيم تحتها يحجب وجه كرسيه باسطا عليه سحابه رسم حدا على وجه المياه عند اتصال النور بالظلم، اعمده السماوات ترتعد وترتاع من زجره بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب بنفخته السماوات مسفرة ويداه ابدأتا الحية الهاربة ها هذه اطراف طرقه وما اخفض الكلام الذي نسمعه منه واما رعد جبروته فمن يفهم الأصحاح السابع والعشرون وعاد أيوب ينطق بمثله فقال حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي انه ما دامت نسمتي في ونفخه الله في أنفي لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش حاش لي أن أبرركم حتى اسلم الروح لا اعزل كمالي عني تمسكت ببري ولا ارخيه قلبي لا يعير يوما من ايامي ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر لانه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه عندما يسلب الله نفسه أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق أم يتلذذ بالقدير هل يدعو الله في كل حين إني أعلمكم بيد الله لا أكتم ما هو عند القدير هأنتم كلكم قد رَأَيْتُمْ فلماذا تتبطلون تبطلا قائلين هذا نصيب الْإِنْسَانِ الشرير من عند الله وميراث العتات الذي ينالونه من القدير ان كثر بنوه فللسيف وذريته لا تشبع خبزا بقيته تدفن بالموتان وارامله لا تبكي ان كنز فضه كالتراب واعد ملابس كالطين فهو يعد والبار يلبسه والبريء يقسم الفضة يبني بيته كالعثي او كمظلة صنعها الناطور يتجع غنيا ولكنه لا يضم يفتح عينيه ولا يكون، الأهوال تدركه كالمياه ليلا تختطفه الزوبع تحمله الشرقية فيذهب وتجرفه من مكانه يلقي الله عليه ولا يشفق من يده يهرب هربا يصفقون عليه بأيديهم ويصفرون عليه من مكانه الأصحاح الثامن والعشرون لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يمحسونه الحديد يستخرج من التراب. والحجر يسكبون حاسا قد جعل للظلمة نهاية والى كل طرف هو يفحص. حجر الظلمة وظل الموت حفر منجما بعيدا عن السكان بلا موطئ للقدم متدلين بعيدين من الناس يتدلدلون ارض يخرج منها الخبز اسفلها ينقلب كما بالنار حجارتها هي موضع الياقوت الازرق وفيها تراب الذهب سبيل لم يعرفه كاسر ولم تبصره عين باشق ولم تدسه اجراء السبع ولم يعده الزائر الى الصوان يمد يده يقلب الجبال من اصولها ينقر في الصخور سربا وعينه ترى كل تمين يمنع رشح الأنهار وأبرز الخفيات إلى النور أما الحكمة فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحيان الغمر يقول ليست هيافية والبحر يقول ليست هي عندي لا يعطى ذهب خالص بدلها ولا توزن فضة ثمنا لها لا توزن بذهب أوفير أو بالجزع الكريم أو الياقوت الأزرق لا يعادلها الذهب ولا الزجاج ولا تبدل باناء ذهب إبريس لا يذكر المرجان او البلور وتحصيل الحكمة خير من اللقال لا يعادلها يا كوش الاصفر ولا توزن بالذهب الخالص فمن اين تأتي الحكمة واين هو مكان الفهم اذ اخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء الهلاك والموت يقولان بآذاننا قد سمعنا خبرها الله يفهم طريقها وهو عالم بمكانها لأنه هو ينظر إلى أقاص الأرض تحت كل السماوات يرى ليجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقياس لما جعل للمطر فريضة ومذهبا للصواعد حينئذ رآها واخبر بها هيأها وايضا بحث عنها وقال للانسان هو ذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم الاصحاح التاسع والاشر وعاد ايوب ينطق بمثله فقال يا ليتني كما في الشهور السالفة وكالأيام التي حفظني الله فيها حين أضاء سراجه على رأسي وبنوره سلكت الظلم كما كنت في أيام خريفي، ورضى الله على خيمتي والقدير بعد معي وحولي غلماني إذ غسلت خطواتي باللبن والصخر سكب لي جداول زيت حين كنت أخرج إلى الباب في القرية وأهيئ في الساحة مجلسي رآني الغلمان فاختبأ والأشياخ قاموا ووقفوا العظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم صوت الشرفاء اختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم لان الاذن سمعت فطوبتني والعين رأت فشهدت لي لاني انقذت المسكين المستغيث واليتيمة ولا معين له بركة الهالك حلت علي وجعلت قلب الارمله يسر لبست البر فكسان، كجبة وعمامة كان عدل، كنت عيونا للعم وارجلا للعرب اب انا للفقراء ودعوة لم اعرفها فحصت عنها هشمت ادراس الظالم ومن بين اسنانه خطفت الفريسة فقلت اني في وكري اسلم الروح ومثل السمندلي اكثر اياما اصلي كان منبسطا الى المياه والطل بات على اغصان كرامتي بقيت حديثة عندي وقوسي تجددت في يدي لي سمعوا وانتظروا ونصطوا عند مشورتي بعد كلامي لم يثنوا وقولي قطر عليهم وانتظروني مثل المطر وفغروا افواههم كما للمطر المتأخر انضحكت عليهم لم يصدقوا ونور وجهي لم يعبسوا كنت اختار طريقهم واجلس رأسا واسكن كملك في جيش كمن يعزي النائحين الاصحاح الثلاثون واما الان فقد ضحك علي اصاغري اياما الذين كنت أستنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنم قوة أيديهم أيضا ما هي لي فيهم عجزة الشيخوخه في العوز والمحل مهزولون عارقون اليابسه التي هي منذ أمس خراب وخرب الذين يقطفون الملاح عند الشيح وأصول الرتم خبزهم من الوسط يطردون يصيحون عليهم كما على لص للسكن في اوديه مرعبه وثقب التراب والصخور بين الشيح ينهقون تحت العوسج ينكبون ابناء الحماقه بل ابناء اناس بلا اسم سيط من الارض اما الان فصرت اغنيتهم وأصبحت لهم مثلا يكرهونني يبتعدون عني وأمام وجهي لم يمسكوا عن البسق لأنه أطلق العنان وقهرني فنزعوا الزمام قدامي عن اليمين الفروخ يقومون يزيحون رجلي ويعدون علي طرقهم للبوار أفسدوا سبلي اعانوا على سقوطي، لا مساعد عليهم يأتون كصدع عريض تحت الهدت يتضحرون انقلبت علي اهواله طردت كالريح نعمتي فعبرت كالسحاب سعادتي فالان انهالت نفسي علي واخذتني ايام المذلة الليل ينخر عظامي في. وعارقية لا تهجع بكثرة الشدة تنكر لبسي مثل جيب قميسي حزمتني قد طرحني في الوحل فاشبهت التراب والرماد اليك اصرخ فما تستجيب لي اقوم فما تنتبه الي تحولت الى جاف من نحوي بقدرة يدك تضطهدني حملتني، أركبتني الريحة وذوبتني تشوها، لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى بيت معادي كل حي، ولكن في الخراب ألا يمد يدا؟ في البليتي ألا يستغيث عليها؟ ألم أبكي لمن عصر يومه؟ ألم تكتئب نفسي على المسكين؟ حينما ترجيت الخير جاء الشر وانتظرت النور فجاء الدجى امعائي تغلي ولا تكف تقدمتني ايام المذله اسودت لكن بلا شمس قمت في الجماعة اصرخ صرت اخا للذئاب وصاحبا لرئال النعام حرش جلدي علي وعظام احترت من الحرارة فيها صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين الاصحاح الحادي والثلاثون عهدا قطعت لعينيه فكيف اتطلع في عذراء وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الاعالي أليس البوار لعامل الشر والنكر لفاعلي الإثم؟ أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي؟ إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش ليزني في ميزان الحق فيعرف الله كماني إن حادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عيني او لصق عيب بكف، أزرع وغير يأكل وفروعي تستأصل ان غوي قلبي على امرأة او كمنت على باب قريب فلتطحن امرأتي لاخر ولينحني عليها آخرون، لأن هذه رذيلة وهي اثم يعرض للقضاء، لانها نار تأكل حتى إلى الهلاك. وتستأصل كل محصول إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي فماذا كنت اصنع حين يقوم الله واذا افتقد فبماذا أو اوليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم إن كنت منعت المساكين عن مراده او افنيت عيني الأرملة او اكلت لقمتي وحدي فما اكل منها اليتيم بل منذ صبايا كبر عندي كابن ومن بطن امي هديتها ان كنت رأيت هالكا لعدم اللبس او فقيرا بلا كسوة ان لم تباركني حقواه وقد استدفأ بجزة غنم ان كنت قد هزست يدي على اليتيم لما رأيت عوني في الباب فلتسقط عضدي من كتفي ولتنكسر ذراعي من قصبته لان البوار من الله رعب علي ومن جلاله لم استطع ان كنت قد جعلت الذهب عمدتي او قلت للابريز انت متفق ان كنت قد فرحت اذ كثرت ثروتي ولان يدي وجدت كثيرا ان كنت قد نظرت الى النور حين ضاء او الى القمر يسير بالبهاء وغوي قلبي سرا ولثم يدي فمي فهذا ايضا اثم يعرض للقضاء لاني اكون قد جحدت الله من فوق ان كنت قد فرحت ببلية مبغدي او شمدت حين اصابه سوء بل لم ادى حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنته ان كان اهل خيمتي لم يقولوا من يأتي باحد لم يشبع من طعامه غريب لم يبت في الخارج فتحت للمسافر ابوابي ان كنت قد كتمت الناس ذنبي لاخفاء اثمي في حب اذ رهبت جمهورا غفيرا وروعتني اهانة العشاء فكففت ولم اخرج من الباب من لي بمن يسمعني هو ذا امضائي ليجبني القدير ومن لي بشكوى كتبها خصمي فكنت احملها على كتفي كنت اعصبها تاجا لي كنت اخبره بعدد خطواتي وادن منه كشريف ان كانت ارضي قد صرخت علي وتباكت اتلامها جميعا ان كنت قد اكلت غلتها بلا فضة او أطفأت انفس اصحابها فعوض الحنططي لينبت شوك وبدل الشعير زوان تمت أقوال ايوب الأصحاح الثاني فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه فحمي غضب اليه ابن برخائيل البوز من عشيرة رام على ايوب حمي غضبه لانه حسب نفسه ابر من الله وعلى اصحابه الثلاثة حمي غضبه لانهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا ايوب وكان اليه قد صبر على ايوب بالكلام لانهم اكثر منه اياما فلما رأى اليه انه لا جواب في افواه الرجال الثلاثة حمي غضبه فاجاب اليه ابن برخئيل البوزي وقال انا صغير في الايام وانتم شيوخ لاجل ذلك خفتوا وخشيت أن أبدي لكم رأي قلت الأيام تتكلم وكثره السنين تظهر حكمة ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم ليس الكثير الأيام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق لذلك قلت اسمعوني أنا أيضا أبدي رأي هأنا ذا قد صبرت لكلامكم اصغيت الى حججكم، حتى فحصتم الاقوال فتأملت فيكم واذ ليس من حج ايوب ولا جواب منكم لكلامه فلا تقولوا قد وجدنا حكمة الله يغلبه للانسان فانه لم يوجه الي كلامه ولا ارد عليه انا بكلامكم تحيروا لم يجيبوا بعد انتزع عنهم الكلام فانتظرت لانهم لم يتكلموا لانهم وقفوا لم يجيبوا بعد فاجيب انا ايضا حصتي وابدي انا ايضا رأيي لاني ملان اقوالا روح باطني تضايقني هو ذا بطني كخمر لم تفتح كالزقاق الجديدة يكاد ينشق اتكلم فافرق افتح شفتي واجيب لا احابين وجه رجلا ولا املث انسانا لاني لا اعرف الملس لانه عن قليل يأخذني صانع. الاصحاح الثالث والثلاثون ولكن اسمع الان يا ايوب اقوالي واصغ الى كل كلامي ها انا ذا قد فتحت فمي لساني نطق في حنك استقامة قلبي كلامي ومعرفة شفتي هما تنطقان بها خالصة روح الله صنعني ونسمة القدير احيتني إن استطعت فأجبني أحسن الدعوة أمامي انتصب ها أنا ذا حسب قولك عوضا عن الله أنا أيضا من الطين تقرست هو ذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك إنك قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت قلت أنا بريء بلا ذنب ذكي انا ولا اثم لي هو ذا يطلب علي علل عداوة يحسبني عدوا له وضع رجلي في المقترى يراقب كل طرقي ها انك في هذا لم تسع انا اجيبك لان الله اعظم من الانسان لماذا تخاصمه لان كل اموره لا يجاوب عنها لكن الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع حينئذ يكشف اذان الناس ويختم على تاديبهم ليحول الانسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل ليمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت ايضا يؤدب بالوجع على مبجعه ومخاصمه عظامه دائمة فتكره حياته خبزة ونفسه الطعام الشهي فيبلى لحمه عن العيان وتنبري عظامه فلا ترى وتقرب نفسه الى القبر وحياته الى المميتين ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف ليعلن للانسان استقامته يتراؤف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة قد وجدت فدية يصير لحمه اغض من لحم الصبي ويعود الى ايام شبابه يصلي الى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتافل فيرد على الانسان بالرهو يغني بين الناس فيقول قد اخطأت وعوقت المستقيم ولم اجاز عليه فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثا بالانسان ليرد نفسه من الحفرة ليستنير بنور الاحياء فاصغ يا ايوب واستمع لي انصت فانا اتكلم ان كان عندك كلام فاجبني تكلم فاني اريد تبريرك والا فاستمع انت لي انصت فاعلمك الحكمة الاصحاح الرابع والثلاثون فاجاب اليه وقال اسمعوا اقوالي ايها الحكمان واصغوا لي ايها العارفون لان الاذن تمتحن الاقوال كما ان الحنك يذوق طعاما لنمتحن لانفسنا الحق ونعرف بين انفسنا ما هو طيب لان ايوب قال تبررت والله نزع حقي عند محاكمتي اكذب جرحي عديم الشفاء من دون ذنب فاي انسان كايوبا يشرب الهزء كالماء ويسير متحدا مع فاعلي الاث وذاهبا مع اهل الشر لانه قال لا ينتفع الانسان بكونه مرضيا عند الله لأجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي الألباب حاشا لله من الشر وللقدير من الظلم لأنه يجازل الانسان على فعله وينيل الرجل كطريقه فحقا إن الله لا يفعل سوء والقدير لا يعوج القضاء من وكله بالارض ومن صنع المسكونه كلها إن جعل عليه قلبه ان جمع الى نفسه روحه ونسمته يسلم الروح كل بشر جميع ويعود الانسان الى التراب فان كان لك فهم فاسمع هذا واصغ الى صوت كلماتي. كلمات علم من يبغض الحق يتصلت ام البار الكبيرة تستذنب ايقال للملك يا لئيم وللندباء يا اشرار الذي لا يحابي بوجوه الرؤساء ولا يعتبر موسعا دون فقير لانهم جميعهم عمل يديه بغتة يموتون وفي نصف الليل يرتج الشعب ويزلون وينزع الاعزاء لا بيد لان عينيه على طرق الانسان وهو يرى كل خطواته لا ظلام ولا ظل موت حيث تختفي عمال الاثم لانه لا يلاحظ الانسان زمانا للدخول في المحاكمة مع الله يحطم الاعزاء من دون فحص ويقيم اخرين مكانهم لكنه يعرف اعمالهم ويقلبهم ليلا فينسحكون لكونهم اشرارا يصفقهم في مرء الناظرين من انصرفوا من ورائه وكل طرقه لم يتأملوها حتى بلغوا اليه صراخ المسكين فسمع زعقة البائسين اذا هو سكن فمن يشغب واذا حجب وجهه فمن يراه سواء كان على امه او على انسان حتى لا يملك الفاجر ولا يكون شركا للشعب ولكن هل لله قال احتملت لا اعود افسد ما لم ابصره فارينه انت ان كنت قد فعلت اثما فلا اعود افعله هل كرائك يجازيه قائلا لانك رفضت فانت تختار لا انا وبما تعرفه تكلم ذو الالباب يقولون لي بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول ان ايوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل فليت ايوب كان يمتحن الى الغاية من اجل اجوبته كاهل الإث لكنه اضاف الى خطيته معصية يصفق بيننا ويكثر كلامه على الله الأصحاح الخامس والثلاثون فأجاب أليه وقال أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله لأنك قلت ماذا يفيدك؟ بماذا أنتفع أكثر من خطيتي؟ أنا أرد عليك كلاما وعلى أصحابك معك انظر إلى السماوات وأبصر ولاحظ الغمام إنها أعلى منك إن أخطأت فماذا فعلت به وإن كثرت معاصيك فماذا عملت له إن كنت بارا فماذا أعطيته أو ماذا يأخذه من يدك لرجل مثلك شرك ولابن آدم؟ بالركب من كثرة المظالم يصرخون يستغيثون من ذراع الاعزاء ولم يقولوا أين الله صانعي مؤت الأغاني في الليل الذي يعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء ثم يصرخون من كبرياء الأشرار ولا يستجيب. ولكن الله لا يسمع كذبا والقدير لا ينظر إليه فإذا قلت إنك لست تراه فالدعوى قدامه فاصبر له وأما الآن فلأن غضبه لا يطالب ولا يبالي بكثرة الزلات فغر أيوب فاه بالباطل وكبر الكلام بلا معرفه الأصحاح السادس والثلاثون وعاد اليه فقال اصبر علي قليلا فابدي لك أنه بعد لأجل الله كلامه أحمل معرفتي من بعيد وأنسب برا لصانعي حقا لا يكذب كلامي صحيح المعرفة عندك هو ذا الله عزيز ولكنه لا يرذل أحد عزيز قدرة القلب لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين لا يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي أبدا فيرتفعون إن أوثقوا بالقيود إن أخذوا في حباله الذل فيظهر لهم أفعالهم ومعاصية لأنهم تجبروا ويفتح آذانهم للإنذار ويأمر بأن يرجعوا عن الإث إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم وإن لم يسمعوا فبحربة الموت يزولون ويموتون بعدم المعرفه أما فجار القلب فيذخرون غضبا لا يستغيثون اذا هو قيدهم تموت نفسهم في الصبا وحياتهم بين المأبونين ينجي البائس في ذله ويفتح اذانهم في الضيق وايضا يقودك من وجه الضيق الى رحب لا حصر فيه ويملا مؤونه مائدتك دهنا حجة الشرير اكملت فالحجة والقضاء يمسكانك عند غضبه لعله يقودك بصفقته فكثرة الفدية لا تفكك هل يعتبر غناك لا التبر ولا جميع قوى الثرو لا تشتاق الى الليل الذي يرفع شعوبا من مواضعه احذر لا تلتفت الى الاذ لانك اخترت هذا على الذر هو ذا الله يتعالى بقدرته من مثله معلم من فرض عليه طريقه او من يقول له قد فعلت شر اذكر ان تعظم عمله الذي يغني به الناس كل انسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد هو ذا الله عظيم ولا نعرفه وعدد سنيه لا يفهم لانه يجذب قطار الماء تسح مطرا من ضبابها الذي تهطله السحب وتقطره على اناس كثيرين فهل يعلل احد عن شق الغيم او قصيف مظلته هو ذا بسط نوره على نفسه ثم يتغطى باصول اليم لانه بهذه يدين الشعوب. ويرزق القوتة بكثرة يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو يخبر به رعده المواشي ايضا بصعوده الأصحاح السابع والثلاثون فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه اسمعوا سماعا رعد صوته والزمزمة الخارجة من فيه تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره الى اكناف الارض بعد يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله ولا يؤخرها اذ سمع صوته الله يرعد بصوته عجبا يصنع عظائم لا ندركها لانه يقول للثلج اسقط على الارض كذا لوابل المطر وابل امطار عزه يختم على يد كل انسان ليعلم كل الناس خالقهم فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في اوجرتها من الجنوب ياتي الاعصار ومن الشمال البرد من نسمة الله يجعل الجمل وتتضيق سعة المياه ايضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره فهي مدوره متقلبة بادارته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الارض المسكون سواء كان للتأديب او لارضه او للرحمة يرسله انصت الى هذا يا ايوب وقف وتأمل بعجائب الله اتدرك انتباه الله اليها او اضاءه نور سحابه اتدرك موازنه السحاب معجزات الكامل المعارف كيف تسخن ثيابك اذا سكنت الارض من ريح الجنوب هل صفحت معه الجلد الممكن كالمراه المسبوكه علمنا ما نقول له اننا لا نحسن الكلام بسبب الظلم هل يقص عليه كلامي اذا تكلمت؟ هل ينطق الانسان لكي يبتلع والان لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلب ثم تعبر الريح فتنقيه من الشمال يأتي ذهب عند الله جلال مرهب القدير لا ندركه عظيم القوة والحق وكثير البر لا يجاوز لذلك فالتخفه الناس كل حكيم القلب لا يراعي الاصحاح الثامن والثلاثون فاجاب الرب ايوب من العاصفة وقال من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة اشدد الان حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني أين كنت حين أسست الأرض أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لانك تعلم أو من مد عليها متمار على اي شيء قرت قواعدها أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله ومن حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم اذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه وجزمت عليه حدي واقمت له مغاليق ومصاريع وقلت الى هنا تأتي ولا تتعدى وهنا تدخم كبرياء لججك هل في ايامك امرت الصبح هل عرفت الفجر موضعه ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها؟ تتحول كطين الخاتم وتقف كأنها لابسة ويمنع عن الأشرار نورهم وتنكسر الذراع المرتفع هل انتهيت إلى ينابيع البحر أو في مقصورة الغمر تمشي؟ هل انكشفت لك ابواب الموت او عاينت ابواب ظل الموت هل ادركت عرض الارض اخبر ان عرفته كله اين الطريق الى حيث يسكن النور والظلمة اين مقامها حتى تأخذها الى تخومها وتعرف سبل بيتها تعلم لانك حينئذ كنت قد ولت وعدد ايامك كثير ادخلت الى خزائن السلك ام ابصرت مخازن البرد التي ابقيتها لوقت الضر ليوم القتال والحرب في اي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الارض من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق ليمطر على ارض حيث لا انسان على قفر لا احد فيه ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب هل المطر ابن ومن ولد مآجل الطل من بطن من خرج الجمل؟ سقيع السماء من ولده كحجر صارت المياه اختبأ وتلكد وجه الغمر هل تربط انت عقد الثرية او تفك ربط الجبار اتخرج المنازل في اوقاتها وتهدي النعشه مع بناتي؟ هل عرفت سنن السماوات او جعلت تسلطها على الارض اترفع صوتك الى السحب فيغطيك فيض المياه اترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن من وضع في فالتخاء حكمة او من اظهر الشهب فطنة من يحصي الغيوم بالحكمة ومن يسكب اسقاق السماوات اذ ينسبك التراب سبكا ويتلاصق المدر اتصطاد لللبوة فريسة ام تشبع نفس الاشبال حين تجرمز في عريسها وتجلس في عصها للكمون من يهيئ للغراب صيده استنعب فراخه الى الله وتتردد لعدم القوت الاصحاح التاسع والثلاثون اتعرف وقت ولادة وعول الصخور او تلاحظ مخاض الايائل اتحسب الشهور التي تكملها او تعلم ميقات ولادتهم يبركن ويضعن اولادهن يدفعن اوجاعهن تبلغ اولادهن تربو في البرية تخرج ولا تعود اليهن من سرح الفراء حرا ومن فك ربط حمار الوحش الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه يضحك على جمهور القرية لا يسمع زجر السائق دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش ايرضى الثور الوحشي ان يخدمك ام يبيت عند معلفك اتربط الثور الوحشي برباطه في التلمي ام يمهد الاوديه وراءك اتثق به لان قوته عظيمه او تترك له تعبك اتاتمنه انه يأتي بزرعك ويجمع الى بيدرك جناح النعامة يرفع اهو منكب رؤوف امريش لانها تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى ان الرجل تضغطه او حيوان البر يدوسه تقص على اولادها كانها ليست لها باطل تعبها بلا اسف لان الله قد انساها الحكمة ولم يقسم لها فهما عندما تحوذ نفسها الى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه هل انت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا اتوثبه كجرادة نفخ من خاره مرعا يبحث في الوادي وينفز ببس، يخرج للقاء الاسلحه يضحك على الخوف ولا يرتاح ولا يرجع عن السيف عليه تصل السهام وسنان الرمح والمزراق في وثبه ورجزه يلتهم الارض ولا يؤمن انه صوت البوق عند نفخ البوق يقول ها ومن بعيد يستروح القتال صياح القواد والهتاف امن فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب او بامرك يحلق النسر ويعلي وكره يسكن الصخرة ويبيت على سن الصخر والمعقل من هناك يتحسس قوته تبصره عيناه من بعيد فراخه تحس الدم وحيثما تكن القتلى فهناك هو الاصحاح الاربعون فاجاب الرب ايوب فقال هل يخاصم القدير موبخه ام المحاج الله يجاوبه فأجاب أيوب الرب وقال ها أنا حقير فماذا أجاوبه وضعت يدي على فمي مرة تكلمت فلا أجيب ومرتين فلا أزيد فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال الآن شد حقويك كرجل أسألك فتعلمني لعلك تناقض حكم تستذنبني لكي تتبرر أنت هل لك ذراع كمال الله وبصوت مثل صوته ترعد تزين الآن بالجلال والعز والبس المجد والبهاء. فرق فيضة غضبك وانظر كل متعظم واخفضه انظر إلى كل متعظم وذلله ودس الأشرار في مكانه اطمرهم في التراب معك واحبس وجوههم في الظلام فانا ايضا احمدك لان يمينك تخلصك هو ذا بهيموث الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه يخفض ذنبه كارزه عروق فخذيه مطفورة عظامه انابيب نحاس، جرمها حديد منطول هو اول اعمال الله الذي صنعه اعطاه سيفه لان الجبال تخرج له مرعب وجميع وحوش البر تلعب هناك تحت السدرات يتجع في ستر القصب والغمق. تظلله السدرات بظلها يحيط به صفصاف السواق هو ذا النهر يفيض فلا يفره يطمئنه ولو اندفق الاردن في فمه هل يؤخذ من امامه هل يثقب انفه بخزامة الاصحاح الحادي والاربعون اتصطاد لوياثان بشسن، او تضغط لسانه بحد اتضع اسالة في خطمه ام تثقب فكه بخزان ايكثر التضرعات اليك ام يتكلم معك باللين هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا أتلعب معه كالعصفور أو تربطه لأجل فتياتك هل تحفر جماعة الصيادين لاجله حفرة أو يقسمونه بين الكنعانيين؟ أتملأ جلده حرابا ورأسه بإلال السمك ضع يدك عليه لا تعد تذكر القتال هو ذا الرجاء به كاذب ألا يكب أيضا برؤيته ليس من شجاع يوقظه فمن يقف اذا بوكه من تقدمني فاوفيه ما تحت كل السماوات هو لي لا اسكت عن اعضائه وخبر قوته وبهجة عدته من يكشف وجهه لبسه ومن يدنو من مثن لجمته من يفتح مصر عي فمه. دائرة اسنانه مرعبة فخره مجان مانعة محكمة مضغوطة بخاتم، الواحد يمس الآخر فالريح لا تدخل بينها كل منها ملتصق بصاحبه متلكدة لا تنفصل عطاسه يبعث نورا وعيناه كهدب السب. من فيه تخرج مصابيح شرار نار تتطاير منه من من خريه يخرج دخان كأنه من قدر منفوخ أو من مرجل نفسه يشعل جمرا ولهيب يخرج من فيه في عنقه تبيط القبر وأمامه يدوس الهوى مطاوي لحمه متلاصقه مسبوكة عليه لا تتحرك قلبه صلب كالحجر وقاس كالرحم عند نهوضه تفزع الأقويات من المخاوف يتيهون سيف الذي يلحقه لا يقوم ولا رمح ولا مزراق ولا درع، يحسب الحديد كالتبني والنحاس كالعود النخر لا يستفزه نبل القوس حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش يحسب المقمعة كقش ويضحك على اهتزاز الرمق تحته قطع خزف حاد يمدد نورجا على الطين يجعل العمق يغلي كالقدر ويجعل البحر كقدر عطارته يضيء السبيل وراءه فيحسب اللج أشيابه ليس له في الأرض نظيره صنع لعدم الخوف يشرف على كل متعال هو ملك على كل بني الكبرياء الأصحاح الثاني والأربعون فأجاب أيوب الرب فقال قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرف ولكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرف اسمع الان وانا اتكلم أسألك فتعلم بسمع الاذني قد سمعت عنك والان ارأتك عيني لذلك ارفض واندم في التراب والرماد وكان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام أن الرب قال لالفاز التيمان قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لانكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. والان فخذوا لانفسكم سبعه ثيران وسبعه كباشا واذهبوا الى عبدي ايوب واصعدوا محرقه لاجل انفسكم وعبدي ايوب يصلي من اجلكم لاني ارفع وجهه لئلا اصنع معكم حسب حماقتكم لانكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب فذهب ألفاز التيمان وبلدد الشوح وصوفر النعمات وفعلوا كما قال الرب لهم ورفع الرب وجه أيوب ورد الرب سبيى أيوب لما صلى لأجل أصحابه وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل وأكلوا معه خبزا في بيته ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه وأعطاه كل منهم قصيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه وكان له أربعة عشر ألفا من الغنم وستة ألاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف أتان وكان له سبعة بنين وثلاث بنات وسم اسم الأولى يميمة واسم الثانية قصيعة واسم الثالثة قرن ولم توجد نساء جميلات كبنات ايوب في كل الارض واعطاهن ابوهن ميراثا بين اخوتهن وعاش ايوب بعد هذا مئة واربعين سنة ورأى بنيه وبني بنيه الى اربعه اجيال ثم مات ايوب شيخا وشبعان الايام